بسم الله الرحمن الرحيم وَأُسْلِفَتِ الْجَنَّةُ بِالْمُرْمِ لقين <تصفيق> غيرا أنخشيا رؤمان بالغيب وجاء بقلب مليح Altyazı <gülüyor> M.K. a yeah. أُزفة ج ت لل Uh, oh God, God. ين <gülüyor> غير أجرا من بالغيب بالغيب عجا بقلب منيب إلى قلوبها بسلام. إلى قلوبها. هم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد فنقضوا في البلاد أَذِّهَا مِمَّا إِنَّهُ إِلَّا قد خلقنا السماوات والأرض وما وتبع بحمد ربك قبل طلوع الشمك وقبل الغروب وتبع بحمد ربك قبل طلوع الشمك وقبل الغروب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَبِّعْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاَسْتَمِعْ يَوْمَ يُوْمَ يوم يسمعون الطيحة بالقصر ذلك يوم الخرون إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ وَقُلْ أُضَعُنْ أَمْ سِرَاءَ يَوْمَ تَشْقَقُ وَقُلْ أُضَعُنْ أَمْ عَلَيْنَا لا نؤلم بما يقولون فذكر بالقرآن ما يخاف عليه هو <gülüyor> Oh! the yeah. وهو العزيز الحكيم إننا يا ليت بنفر المقمئنه ترجعين إن ترجعي إلى ربك راضيا ارجعي إلى ربك راضيا ارجعي Di ai e وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بشار الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الله يوم قم من إلى يوم القيامة إلى مكانة بسببه هذه الطرة. اللهم رحم وارحمنا وارحم بفضلك أموات المتقلين جميعين. آمين آمين. وصلّي على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلّي لهم وصلّي مغارك على سيدنا محمد. عليه.